19. Cüz Furkan suresi, sayfa 361. Ağuz bıllahim in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 أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن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 Vallahi kafir olula nüzil ona il-Quran cümleti vahide. Kzalik nüsabte bhi fuadak ve ratta Allah tertila. Vlla yatunak bmesel illa jenak الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا فَدَمَّرْنَا الرُّسْلَ تَدْمِيرًا فَقُمْنُ حِلًّا مَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ أَوْرَثْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا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 أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن إلا هزءا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كذب لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها و سوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيله أرأيت من اتخذ إلهه هوى فأن ''İn hem illa kalan ağam, bel hem ödülü sabyla.'' ''Alem tera ila Rabbik keif madd az zil, ''Olowo şaa lajعله sakinan.'' عليه dalyla.'' ''Thumma qabazna'ı ilayna qabza yasira.'' 119. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا 110. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ ۚ وَلَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ۗ وَلَوْ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كبيرا 111. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج 112. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا 113. وهو الذي خلق من الماء بشرا فاجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا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 قل ما أسألكم عليهم من أجير إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكف بذنوب عباده خبيرا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 وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيثون لربهم سجدا وقياما وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا ساءت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 ومن يصنع ذلك ينقاس من يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا الرَّحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَجْتُوبُ إلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُو بِاللَّوْبِ مروا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ ربهم لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إماما أُولَئِكَ يُجْزَوْنَا الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَهُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ اقوج كذبتم فسوف تعلق باخي عن نفسك الا يكونوا مؤمنين ان شئنا نزل عليهم من السماء آية وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنهم عرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون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 وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَ فِي الْعَائُنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَن أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا من عمرك سنين 111. Vfعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين 112. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين 113. منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين و تلك نعمت تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغنب وما بينهما إن كنتم تعقلون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 وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسحره فماذا تأمرون "Kadu arjih ve aqah ve bğest el mda'in paşirin yetuk bil kül Dalganı takip etti. Eğer onlar galip olsalar, o zaman dalganın gelmesiyle, "Sözlerimizi geri alalım, eğer biz galip olsak, bize bir ödül verin." dediler. "Evet, eğer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 لا أقطع عن أئدكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبانكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون.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 انها اولاء شرمتم قليلون وانهم لنا لوائذون وان ذا لجميع حادر فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك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 Fahoo yashfeen Wal-ذî yumiyet mi ثum yuhyin Wal-ذî أطمع أن يغفر لي Fatihati يوم الدين Rabb هدلي حكما بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة معين واغفر لأبي إنه كان من الضادين ولا تخزني يوم يبعثون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 هل ينصرونكم أو ينتصرون 112-Fكبكبوا فيها هم وادوارون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يكتصمون تالله إن كنا لفي ظلال مبين إِن نُّسَاوِيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِن شافعين وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَمَّا أَنَّ لَنَا كرة فنكون مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِن فِي ذَلِكَ لآية كَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْكُمْ نُوحٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قال لهم أخوهم نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ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 Fatih beni ve onlara açtı ve beni kurtardı ve Müslümanları kurtardı. Beni kurtardı ve onları kurtardı. Farkındayız. Sonra onları kurtardı ve onları kurtardı. وما كان أكثرهم مؤمنين وإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاسْتَكُ الْلَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبُلَيْنٍ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ İni, axafu alaykum azab yemin azib. Çalı, sıwa alayna ve apta amlam tekum min al waizid. İn haza illa küluk alawlin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 inni lakum rasulun ameen fattaqullaaha as'alukum in illa 'ala rabbil 'aalamin fi ma hauna وزروع ونخل طلعها هضير وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون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 ولا تمسها سوء فان عذاب يوم عظيم فعقروها فاصبحون نادينا فخذهم العذاب ان في ذلك لا وما كان أكثرهم مؤمنين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 قالوا ان لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال اني لعملكم من القالين ربنا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 119. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون 110. إني لكم رسول آمين فاتقوا الله وأطيعون 111. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين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 قالوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّنَا لَكُم لَّمُنكِذِبُونَ فَاسْتَقِمْ عَلَيْنَا كَسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ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 وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الْرُوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْهُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ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 لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولون هل نحن منذرون أفبعذاب ما يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين 129. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أولى عنهم ما كانوا يمتعون 111. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين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 وأنذر عشيرتك الأقربين واخفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون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 فنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاون ألم تر أنهم في كل واد يهينون وأنهم يقولون ما لا يفعلون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 تلك آيات القرآن وكتاب مبين الهدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقيون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 الْقَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ لَها جَنَّ وَاللَّهُ مُدْرِكٌ ya Mûsâ, la tefaf, inni la yafaf, ladeyi المرسلون İlla من ظلم, ثم بدل حسنا بعد سوء, فإni وفور رحيم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 وأذكرني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لِيَ لا أرى الهدهد أم كان من الغائدين لا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليد يأتي بسلطان مبين فمكث ويره بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجدتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسددون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم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 قالت يا ايها الملأ اني القى الي كتاب كريم انه من سليمان وان له باسم الله الرحمن الرحيم الا تعلو علي واتوني مسلمين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 فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أتُمِدُونَ بِمَالٍ فَمَا أتاني الله كيرم مما أتكم بل أنتم بهديتكم تفرحون يرجع إليهم فلنأتي أنهم بجنود الله قبل لهم بها ولا نخرج أنهم ولا منها أذلة وهم قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال عسريتم من الجن ان انا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك وإني عليه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 وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكْرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَكِ لَهَا كَذَّ عَرْشُكَ قَالَتْ أَنَّهُ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 قَالَتْ طَائِرُكُمْ عِندَ الذَّاهِبِ أَلَئِنْ تَقُومُوا لَتُسْنُنُ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنَيْتَهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لَهُ ثم لنقول أن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ما شهدنا مهلك أهله وإن لصادقون و مكروا مكروا و مكروا مكروا FANZUR KAYF KAN عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين FATلك بيوتهم خامية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون